بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ادلة الطرفين بتقديم الامور السابقه نستطيع ان نواجه أدلة الطرفين بعين البصيره لنعطي الحكم العادلة لأحدهما ونأخذ النتيجة المطلوبة ونحن نبحث عن ذلك في عدة مواد فنحن انتهينا الى هنا من بيان اولا محل النزاع. بينا محل النزاع في الحسن والقبح العقليين بين الاشعري والعدلي قلنا ان النزاع بينهما في الحسن والقبح في المعنى الثالث اي ينبغي او لا ينبغي بمعنى المزح والذنب بمعنى يفعل او لا هذا أول وثانيا ايضا بينا أن الحسن والقبح بهذا المعنى ينقسم إلى أقسام ثلاثه حسن وقبح ذاتي يعني ما يكون علة تامه مكمي صحيح؟ بالحسن والقبح وثانيا الحسن والقبح العرضي ما لا يكون علة كان، ولكن فيه اقتضاء فيه اقتضاء لو خلي وطبع فيه اقتضاء أن يستقص بالحسن والقبح لو خلي وطبع وثالثا ما لا يكون فيه علية ولا اقتضاء فمثلنا له بأكثر المباحات شرق. ثم قلنا ان النزاع بين الاشعر والعدل في الحسن والقبح العقليين ليس في العرض ولا في القسم الثالث ما لا يكون عله تامه ولا اقتضاء انما في الحسن والقبح الذاتي ما يكون عله تامه لحكم العقلاء بالحسن والقبح هذا واضح أيضا؟ وقلنا أيضا أن الحاكم بالحسن والقبح في معنى ينبغي أو لا ينبغي يعمل أو يعمل أي عقل؟ عم. العقل العملي وليس العقل عم. هذا كله كان في المحلم إلى هنا عرفنا أن الأشعر يقول بعد أن بينا وحررنا محل النزاع الاشعري يقول انا اقول ان الحسن والقبح بما ذكرتم الان ليسا عقليين ليسا عقليين وانما الذي يحكم بهما الشارع هو الذي يحسم ويقبح اما العاقل لا دخل له في غدير فالعقل لا يحكم أنه يفعل أولا ألعب يقول له الشارع إنما يحسر ما كان حسنا ذاتا ويقبح ما كان قبيحا ذاتا يعني لأنه حسن الشارع يأمر به ولأنه قبيح ينهى عنه فإذا القبح والحسن موجودان قبل أن يأمر الشارع أو ينهر هذا واضح إلى هنا لك الحق أن تسأل ما هو دليل الاشعر على قوله وما هو دليل العدل على قوله اولا يذكر المصنف دليلين للأشعر على صدق مدعاه ثم يقوم بإبطالهما بابطال الدليل اما الدليل الاول للاشعري على كون الحسن والقبح على كون الحسن والقبح امرين شرعيين وليس بعقليين دليله الأول يقول هذا لو كان الحسن والقبح عقليين لو كان عقليين لما وجد فرق بينهما حسن وقبح الكل أعظم من الجد لو كان الحسن والقبح أمرين عقليين لما كان هناك فرق بينهما وبين قولنا أن الكل أعظم من الجزء بل لو, لو كان لكنه هناك فرق بين القضيتين بين كون الحسن والقبح امرين عقليين وبين الكل اعظم من الجزء فينتج ان الحسن والقبح ليس عقليين حتى اذا هذا دليل وبخفض قبل الدليل شوي الا نرجع الى المنطق ايضا فنقول مقدمه اولى لتوضيح المنطقه المقدمات القياسية في المنطق على ثمانيه أقسام المقدمات القياسية حينما تشكلون قياسا المقدمات على أقسام ثمانية أنا أذكر البعض لموضوع الحال من تلك المقدمات اليقينيات ومن تلك المقدمات المشهورات ومن تلك المقدمات المظنونات والمتخيلات أنا أخذ موضع الحاجة هنا اليقينيات والمشهورات اليقينيات أقسامها ستة أقسامها ستة أحد تلك الأقسام ما يسمى في المنطق بالأوليات يعني الضروريات. الأوليات احد أقسام اليقينيات الستة أكو أوليات أكو مجربات أكو آخرين أكو حكسيات المهم موضوع الحاجة هنا من أقسام اليقينيات الستة من اقسامها الأوليات بين قوسين الضروريات إذا المقدمة تفتت إليها فالمشهورات تقابل اليقينيات قلنا المقدمات ثمانية اليقينيات أولا والمشهورات فالمشهورات علاقتها باليقينيات صحيح تقابل يعني هذه هذه قسم وهذه قسم آخر ومن اليقينيات الأوليات أي الضروريات فالضروريات فالضروريات التي هي من اليقينيات تقابل المشهورات وليس المشهورات من اصحاب يقينيه هذه المقدمه واضحه المشايخ كتابه واضحه المقدمه الاولى هذه المقدمه, المقدمة. اذا عرفنا المشهورات شنو معنى المشهورات المشهورات هي قضايا تعريفها هي قضايا وزاعة التصديق بها بين العقلاء المشهورات هي قضايا انتشرت أو شاعت وزاعة يعني كثرت التصديق بها لكن بين من بين العقلاء احفظوا بين العقلاء أما الضروريات يعني الأوليات تعريفها فهي قضايا يصدق بها العاقل من دون توقف شئة يصدق بها العاقل بحد ذاتها إذا تطورت طرفيها صدق بها مباشرة ده. ومثالها اجتماع النقيضين محال قال في هذه مثال ارتفاع النقيضين محال اجتماع النقيضين يقولون في المنطق اول قضيه بديهيه يؤمن بها عقل الانسان في هذه القضيه بل البعض يقول اول قضيه يتعلمها الطفل هي هذه القضية اجتماع النقيضين محامة ارتفاع النقيضين محامة وعلى ضوئها تتفرع طقية القضايا ما أدري معنى الأوليات واضح معنى المشهورات واضح فأنا أسألكم المشهورات من أقسام اليقينيات أو تقابل اليقينيات تقابل اليقينيات نعم من اقسام اليقينيات الاوليه هذا واضح المقدمه المقدمه الثانيه اشار هنا في دليله شكل قياسا استثنائيا في المنطق قراتم القياس وهو على قسمين قياس تقريري وقياس استثنائي والاقتراني إما حملي أو أو شرطي واضح؟ شنو معنى القياس الاقتراني وشنو معنى القياس الاستثنائي القياس الاقتراني ما لم تذكر النتيجة في إحدى مقدمات. والاستثنائي ما ذكر النتيجة في إحدى المفضلات هذا واضح ايضا مثالها الإقتراني ما لم تذكر النتيجة نقول هكذا نقول زيد زيد شارب للخمر هذا ثم نقول وشارب الخمر لا تقبل إذن واضح فزيد لا تقبل أو شاركه أما الاستثنائي ما صرح بالنتيجة نقول هكذا لو كان زيد لو كان زيد عفى الله صغير لو كان زيد عالما أو إذا كان زيد عالما فيجب احترامه لكنه لكنه ليس بعالم، فلا يجب واضح إذن، فالنتيجة مصرح إما بها أو بنقيضها كما قرأنا، ما أدري واضح إذن؟ إذا المقدمة الأولى والثانية تضحت، نجي إلى محل الكلام. الأشعري شكل دليلا يتكون من قياس استثنائي، لكن صرح بنقيض، مو صرح بنتيجة، النتيجة. هكذا قال: لو كان الحسن والحسو، لو كان أمرين عقليين، لو كان، لو لو لما وجد اختلاف بينهما؟ وبين قضية أن الكل أعظم، لكنه يوجد فرق. شو صرح؟ صرح، لكن بنقيض النتيجة. لكنه يوجد فرق، فليس يعني شنو؟ الحسن والخبيث، فليس عظيم. ما الذي ذليله واضح الأشعر يقول لو كان الحسن والقبح أمرين عقليين لما وجد فرق بينهما وبين الكل أعظم من الجزء لو كان ما تفرق هذا النتيجة شوفوا هذا هذا بقدم لكنه فرق حدائقنا لكنه يوجد هذا نقيض النتيجة لكنه بين القضيتين فإذا ينتج أن لكنه يوجد فرق فليس يعني الحسن والقبح فليس أقوى الواضح إذن الأشعري إح مقد جعل المقدمة الأولى الأشعري هنا جعل الحسن والقبح من قضايا من القضايا الأوليات لأنه قاطها على الكل أعظم من الجزء والكل أعظم من الجزء من القضايا من القضايا ضرورية. العائش الأولية وليس من القضايا المشروعة. هذا ملخص دليل الأشغال. قد يقال أين الفرق بين الكل أعظم من الجزء وبين أن الحصن والقش أمران عقلية. أين الفرق بينهما أي واضح لأن الكل أعظم من الجزء. تختلف فيها معنى بينهما. الكل أعظم من الجزء تقبل أو لا؟ تقبل تقبل الكل كل عقل الكل أعظم من الجزء يقبل بها كل عقل يعني بتعبير آخر لا يختلف فيها اثنان أو حتى أحد لا يختلف فيها أحد الكل أعظم من الجزء ما حد يختلف فيها بينما الحسن والقبح امران عقليان مختلف فيهما انتم تقولون هذا هم خير شاهد العدل يقول عقليون شرعيا هذا هم علامه الخلاف هذا هم دليل الخلاف فلو كان الحسن والقبح امرين عقليين لما اختلفنا نحن الاشاعر ما عصب أنتم ايها العدل كما لا نختلف في ان الكل اعظم من الجزء في اجتماع النقيضين محال في ارتفاعهما محال كما لا نختلف في هذه القضايا فهي قضايا عقليه فهي قضايا ضروريه اوليه أو هذا بينما اختلفنا معكم في ان الحب والقبح امران عقليان او اختلافنا معكم دليل على الاختلاف فيهما فليس عقليين إن لو كان عقليين لما اختلف فيهما لكنه قد اختلف فليس هذا ما أدري هذا الدليل واضح هذا دليل أشعري على بطلان كون الحسن والقبح من الأمور العقلة فاذا من يحكم يقول الشارع الشارع يجي نحسن فنقول نحن حسن يقبح فنقول نحن. اما العاقل لا يحكم انتهى الدليل الجواب المصنف يقول هذا الدليل قائم على المغالطه وعلى التلاعب بالالفاظ وعلى تغيير الحقائق الى مغالطة أين يقول نعم من خلال المقدمه الاولى اتضح لكم اين هي المغالطة المغالطة لا الأشعري يجعلنا وكبر من الأمور الضرورية صحيح العقلية التي يحكم يصدق بها العاقل بذلك لكننا في ذرو القضايا قلنا ان الحسن والقبح من المشهورات التي انتشرت وذاع الصيت وذاع التصديق بها بين العقلاء اي هل نعم نحن منه لو كان الحسن والقبح من الضروريات كقضيه الكل والجزء او اجتماع النقيضين لو كان الحسن والقبح من اليقينيات الضروريات هذا القياس نقبل نقبل من حينها نقول ان القضايا الضروريه لا يختلف فيها هنا. ولكن هذه اختلفنا فيها فليست عقليه هذا صحيح لكنه صحيح الكل اعظم من الجزء واجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين محار من القضايا الضرورية أما الحسن والقبح ليس من القضايا فليس من القضايا الضرورية إنما من القضايا المشؤولة فدليلكم قائم العلم مغالقة التي بينناها كما يخلص لتعبير أصولي نحن نمنع نحن نمنع المقدمه الاولى بتعبير اخر نحن نمنع كون, كون الحسن والقبح من القضايا الضروريه التي لا يختلف فيها بشنا. ما ادري المصدر اتضح عند الجميني سؤال موجود في البيان قد قبلنا، ولكن لنا سؤال تفضل يقول سؤالنا ما الفرق ما الفرق بين القضايا الضرورية الأولية وبين المشطرات ما الفرق؟ المصنف يقول لتسميم الفائدة أذكر فروق ثلاثة بين القضايا الضرورية وبين القضايا المشهوره اولا أول الحاكم العقل الحاكم في القضايا الضروريه الكل أعظم من الجد سؤال مما ينبغي أن يعلم أو يعمل الكل أعظم من الجد يعلم صحيح فالحاكم أي عقل النظري في القضايا الضرورية العقل الحاكم بها هو العقل النظري. لماذا؟ لأنها مما ينبغي أن يعلم أما في المشورات مما ينبغي أن يعلم فالحاكم بها العقل عملي هذا فارق واضح بين الضروريات والمشورات. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني. الفرق الثاني ان القضايا الضرورية في الخارج لها واقع وجد هناك عقلاء يدركونها أن لم يوجد اجتماع النقيضه لمحالي ادركتها انا او لا واضح انها محال حتى لو لم ادرك الكل اعظم من الجزء واضح الخمسه نصف العشرة واضح هذا امر واضح ادركته ام لا بتعبير اخر وجد مدرك لها ام لم يوجد القضايا الضروريه لها واقع في الخارج بتعبير اخر لها ما بايذاق في الخارج اما القضايا المشهوره فلا فلا فليس لها واقع في الخارج إلا بإدراك العقل. يعني القضايا المشهورة ليس لها واقع دون إدراك العقلاء لها، دون إدراك العقلاء لها. أما القضايا الضرورية وجد هناك عقلاء يدركون أن لم يوجد هي على كل حال نهوض هذه القضايا. الثالثة من القضايا الفطرية الله هو موجود. الله موجود الله واحد ادركت انا ام لم ادرك امنت انا ام أمن. الله موجود هذه الله موجود ليس كقولنا العدل حسن الظلم قديم لا لا هذه تختلف عن ذلك هذا واضح الفرق الثالث الفرق الثالث القضايا الضرورية يؤمن بها كل عاقل ضرورية الذي لا يؤمن فيها هذا له اسم آخر يمكن. له اسم آخر أما إذا كان عاقلا فهذا فدأت يؤمن بالقضايا ضرورية الكل اعظم من الجد اجتماع النقيضين محال اجتماع ضدين الآخرين اذا قلنا اجتماع ضدين القضايا ضروري. اجتماع النقيضين محال. وارتفاع النقيضين محال. تقضي ضرورية فكل عاقل يؤمن يقبل بها تأذب بها أو لم يتأذب أما الخضايا المشهوره فليس كذلك فلا يؤمن بها كل عاقل ما لم يتأدب بأدب القبول بهذه الخضايا وإلا خذ العدل مثلا خذ الظلم مثلا البعض يعتبر أن الظلم شغل له الظلم شغل إلى ما يرفض الظلم قبش لماذا لأنه ولم يقبل بهذه بالقبول المشهور؟ العدل حسن البعض يعتبر العدل غيظاً كباراً لأنه لم يتأذى لإعذاب القبول بهذه القضايا. ماذا؟ هذا الدليل الأول اتضح أم لم يتضح؟ هو ورده واضح. شيخ السادة واضح. قال أدلت الطرفين بتقديم الأمور السابقة. لقد الأمور السابقة تضحى. الأمور السابقة تضحنا. المقصود منها بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجهها. المضمن في قوله أدلت الطرفين. بعين بطيرة لماذا؟ لنعطي حكما نحن نعمله على العدليه لو مع الأشاعر لنعطي الحكم العادل لأحدهما يعني إما للأشعر أو للعدلي لأحدهما ونأخذ النتيجة المطلوبة ونحن نبحث عن ذلك في أدة مواد فنقول إنا ذكرنا أن قضية الحسن والقبح هذه المقدمة الأولى في المنصر من القضايا المشهورات التي تقابل الضروريات التي ضروريات هي قسم من اليقينيات وعشرنا إلى ما كنتم درستموه الجزء الثالث من المنطقة من أن المشهورات قسم يقابل الضروريات وضع بعض المشهورات قسم يقابل الضروريات الست وضع بعض قلنا, قلنا الضروريات. الضروريات يقابل ست وضع بعض الأوليات المحسوس محصول كلام ومنه من هذا البيان نعرف المغالطه في دليل الاشاعره لكن قلها هو اهم ادلته اذا هر دليل قوي بطل يبقى ابطال الباقي امر زلف وهو اهم ادلتهم اذ يقولون هذا هو الدليل لاشعري هذا هو الدليل لو كانت قضيه الحسن والقبح مما يحكم به العاقل لو لو لما كان فرق بين حكمه في هذه القضيه وبين حكمه بان الكل اعظم من الجد ولكن الفرق موجود قطعا اذ شنو هو الفرق إذ الحكم الثاني ثاني يعني شنو الكل اعظم من الجزء لا يختلف فيه اثنان أيضا. مع وقوع الاختلاف الاول شنو الاول الفسق والذنب هذا واضح وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي قدم الثاني قد استثني فيه نقيض التالي نقيض التالي لينتج نقيضاً نقيض التالي وجود الفرق وجود الفرق وجود مناقذ ثاني نقيض عرش يقول لو كانا عقليين لما كان هناك فرق، ثم استثناء لكنه, لكنه يوجد فرق هذا الاستثناء هذا النقيض التالي يصير واضح اذا النقيض التالي هو المستثناء فيثبت في نقيض المقدم المقدم شنو كان لا يوجد عقليين صحيح شي سن نقيضه ليس عقلي عند البيان له واضح الشيخ نسيق أحمد قديم واضح قوي وهذا دليله من نوع القياس الاستثنائي قد استثنى فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم أو لين لينتج نقيض المقدم لا والجواب هذا الإشكال والجواب عنه المطلوب ان المقدمه الاولى شنو هي الجمله الشرطيه اذا لو, لو كان عقليين لما وجد فرق هذه المقدمه نوعها؟ ليس نوعها؟ لانهما ممن الضربيات التي يحكم بها في العاصفه ها من المشهوره فالمقدمه الاولى عندنا من نوع. والجواب عن ان المقدمه الاولى شنو هي وهي الجملة الشرطية هذه المقدمة التي هي الجملة الشرطية عندنا من ومنعها يعلن مما تقدم آنفا شو نتقدم؟ لأن, لأن قضية الحسن والقبح كما قلنا من المشهورات وقضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينيات فلا ملازمت بينهما وليس هما من باب واحد حتى يلزم من قوم القضية الأولى حسن قبح مما يحكم به العاقل أن لا يكون فرق بينها قضية الأولى وبين القضية الثانية الكل أعظم من الجزء لا نعم لو كان كلاهما ضروري تصبح ملازم تصبح ملازم أما هذه من المشهورات وهذه اوتيل من الضروريات فلا علاقه ولا تلازم بينهما وينبغي ان نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الاوليات ليكون اكثر وضوحا بطلان قياس احداهما على الاخرى والفارق بين المشهورات والضروريات من وجوه الاول أن الحاكم في قضايا يعني المشهورات، تسمى بالآراء المحمودة تسمى بالتأذيبات الصلاحية أن الحاكم في قضايا التأذيبات يا عقل هو العملي لماذا؟ لأن المشهورات مما ينبغي أن يعمل والحاكم في الأوليات يعني الضروريات العقل لأنها مما ينبغي أن يحلم هذا اولا والفرق الثاني أن القضية التاديبيه المشهورة لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء عليها واضح بعد. بينما الأوليات والأوليات لها واقع تطابقت عليها آراء العقلاء أم لا وجد مدرك لها أم لا الكل أعظم من الجزء أدرك العقل الملك الآن أن القضية التأذيبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلية ونفسه ولن يتأذب بقبولها والاعتراف بها خلي يعترف أولا بأن العدل حسن لأن الظلم صبيح هذا صحيح ثم يحكم بها كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثاني وليس كذلك هذا في المشهورات وليس كذلك القضية الأولية والضرورية التي يكفي يعني يقبل يقبلها في العاقل يكفي تطور طرفيها في الحكم يكفي تطور الكل وتطور الجزء حتى نؤمن رأسا نؤمن لأن الكل أعظم من الجزء. يكفي تطور طرفيها في الحكم فإنه لا بد أن لا يشد عاقل إذا لا يشد عاقل إذا واحد شاف يصير ها يصير غير عاقل ده اكتشفوها جيد أن لا يشد عاقل في الحكم بها لأول وحدة يعني الأول الصفات هذا هو ملخص الدليل الأول للأشعري وهذا هو رد المصنف على ذريل الأشعرية <تصفيق> <من؟ تصفيق> كل عصر المشهورات اولا نتأذب بقبولها ثم نحكم عليها يعني الظلم قبيح العادل حسن يعني لا بد أن أتأذب أقلم من صغري أن العادل شيء جيد صحيح حتى أحكم يحكمني وان الظلم قبيح ضرب اليتيم ظلمه والظلم قبيح أتأدب به ثم أحكم بها أما إذا أنا عايش مكان آخر لن اتادب بقبول هذه الأمور فكيف أحكم أنها حسنة أو قبيحة ولذا البعض الآن لا يعتبر أن الامر الأمر قبيح. لأنه لن يتأذر على قبول هذه الوظائر فيحكم بأن القتل حسن يحكم بأن الظلم والسرقة والاختصاد كلهم أمور حسن لا يقول لأنه لن يتأذر على قبولها هذا هو بينما الكل أعظم من الجزء. يكفي فيها تصور الطرفين الكل والجذب رأسا أن أحكم أن هذا أكبر من هذا هذا الفصل وصلى الله على محمد وآله الصالح اللهم صل على امامك وسلم تسليما دليل ماذا في كلمه عقل اليد عقل من هذا يحكم عليهم بالطواف تم <تصنف> غالبا ينسق اسلك يعني مذهب الاستاذ الشيخ نعيمه وإلا, وإلا في وان لا اعقاد الاختراء انه الحسن والقبح مو من الامور المشكوره ان الاقل لا الحسن والقبح من قراه العقل اكل خلاف دائما في تكرير في هذا dan een koning and let everyone know the وهو معروفاً من تكاثر في الأموال والأولاد والعلاقات ينهي الإنسان عن الآخر عنده أموال درتم بمعنى مروض ديارة هذه المعتار درتم يعني مستم حتى وضعتم في المقابر. هناك تعرفون الحكم الباب أن هاكم التكاثر حتى أن المقابر، المقابل كلا سوف تعلمون بعد أن تضع ثم مصل لها من